قلبي قلبي سري يا يونانكم رم ومحير بظهورك العالم يفخر يا سر العياد الأكبر يا رمز الاكوان الازهر يا رمز الاكوان الازهر مهما دهري دار دار دار وحيه وسطنا mkubwa san san san aishi bqalbi aishi لشيء عيومه ما يكفروني مجنون واقع بجنوني مجنون واقع بجنوني مهدي انت النور نور نور نرتجيك الثور ثور وثور والامل يا ثور ثور ثور عايش بقلبي تفسير العيش بجوداني انك موتنقبل ايماني لحظه انك تشتاق لحظاني يا إنسانية يا يا انساني يا انسانيه إنساني يا حزن في الروح حرو حرو دمي كل هل عبير a yinship qalbi a yinship qalbi ingamki مجنون ومفتون احساسك اتمى يالولع عشقك بكافي مو ناجي لكنك تناسي للهموم وكل شيء براسي للهموم وكل شيء براسي لان كل اعمال مال مال مال كل حين في الحال حال حال والغياب طال moyo wangu haiishi kwa moyo